إذ قال يُوسُفُ لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فِي غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين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 قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وَأَوْ حَنَا إِلَيْهِ لَُ نَبِّ أَ النَّهُ بِأَمِّرِهِمْ هََا وَهُمْ لَا يَشُّرُون وَجَؤُ أَبَهُ مَيْشَأََ بِكُون قََُ ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميص إيبدا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 ذَئْيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَدَ وَهُوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاشْتَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الذي شتَْرَهُ مِم مِصْْرَ لِ مرَأَتِ أَكْرِمِمَثْ وَهُ عَسَأََم فَعَنَ أَونََ التَّخِذَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَك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 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنِ النَّفْسِ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وَهَمَّ وهم بها لولا أرآ برهان ربه 110. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 111. إنه من عبادنا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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا ان لا نراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدَتْ لَهُمُ الْمُتَّكَأَ وَأَعْتَدَتْ لَهُمُ الْمُتَّكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ سِكِّينًا وَقَالَتْ خُرُجْ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 نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم مَّا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون فاتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسلام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 يا صاحبي استجنئ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنت وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ مُذَكِّرٌ نِعْمَةَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَشْرِ سِنِينَ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 دُونِي فِي رُؤْيَا إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّتِهِ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ قُولُوهُنَّ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ بِلَاسٌ وَسَبْعُونَ بِلَاتٍ وسبع خُضْرٌ وَأُخَرَ يَبِسَاتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ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 إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي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 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَانَ مَنِعٌ مِنَ الكَيْلِ فَأَرْسِلِ الْمَعْنَى أَخَانَا فَأَرْسِلِ الْمَعْنَى أَخَانَا نَكْتَلُ وإنا له قُلْ هَلْ أَمَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا 119. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامٌ نَّقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن ذِئْبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ هَٰذَا بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ تَفْجِرُ لِأَخِيهِ جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لساركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدون 111. أفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 112. قالوا تالله لقد علمتم ما فِي لنفسد في الأرض وما كنا قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ يُعَايَ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ عَيْنِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِرْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِي لا أقذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 وَمَا شَهِدناَ إَِّ بِمَا عَمن وَمكُنْ النَّ لِغَي بِحافِ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 وَعَيناهُ مِنَ الحُزنِ فَهُوَ كَضِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوسُفَ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي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 وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ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 قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما مَا لما فصلت قَالَ قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 114. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ آبَاءُهُ وَقَالُوا ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا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 وجاء بكم من البدو من بعد أن نذغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وَرَبّي قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّ نِي مُسلمَ وَأَحَقُونِي بِ الصَّالِحِين ذَلِكَ مِنْ أَبَ إِ الغَيبُِ حهِ إلَيك وَمَاكُنْ تَلَدَيهِم إذ أَجمَعُون أَمرَهُم وَهُم يَمكُرون وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ آيَةٍ فِي والسماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن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 تَبَعَ عَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِنُونَ حَتَّى إِذَا